بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد شرع محمد صلى الله عليه وسلم في مساله النزول من السماء الى الارض وهذه المساله تتناول الاجاره فإنه إذا استأجر المدارة يرحلها فإن هذه الدارة تستقر إدارة أي الدارة تستقر إلى المدين حتى تنقضل الهنفورة من المدينة كإذا قال له أجرتك بيدي أو أجرتك دارة أو أجرتك عنارة أو في جمالنا من الشقر أو غرف الجنازة أو نشوها فكلها تتعقد للالجيء واذا كل قرطون من اللازم في زمان كان ادارتها تقتضي الى قسمين القسم الأول ما كان ما كان كتبه خطيره واليوم والدروس وغيرها وخصوصا ان ادارات للشور ان تكون بخط طويل كان يستاجر اربع شيخا أو يستأذر ماراً عشرين سنة ونحي ذلك من المدنة الطويلة والأصل بالشرح أنه يستأذر شيئاً أو أذكره فإنه ينبغي أن يكون هناك محديد حتى من قطع الخصومة ليعرف أن يستأذر ماله من ذلك العقل فلو قال له أذكره كذلك زماناً ولم يحفظ المدة لن يفش ولو قال أنه أجلت كذاري مدة المدرسية في مكة لن يفش لأنها مجموعة إذا لا أجلتنا إحديث ثم هذا إحديث يلقص إلى أند الطويل وأند قصير فإذا أردنا المفصلة في الأحكام المتعلقة بتحديد الإجاوة في الأهمل في الأهمل الطويل والأهمل الطويل فإن هذا يستطيع إلى الأمس لأمريكا إن هذا إن شاء الله برد الأمس يعيش مهنان خطف أدو ثمان ذلك أطلقت الزهد والغول الإثارة مقصيرة قلنا في الساعة واليوم والسجور ففي الساعة ما يأتي في التراحات يقول هذه الوردة تابع سرعة أو بخلصة فهذا هو من الدجارة الاشترحية ومجالها ولكن ينبضح من نفسه المساء المنهى وفي عمام داماله وقد ذكرت فتاعة أنه يحجي الغداء فتاعة وانهى من الدجار فلو كان في الساعة الثانية أضر فقال له أتلقت هذه الدجار ساعة بعشر من ثانية فتاعة صح العربي لكن لو قال لها اكتبت فهذه ساعة اللي تكتب ولم يحدي الثدارة لها فإن هذا ينجده صنع فقد يكون معاقش من يستأجر من ساعة ذالك الثالث أو الرابط وهو يؤكد من يستأجر عرض العقل مباشرة إذن لذلك من تحديد الثدارة الزمان ونهانة الزمان صحيح أنه حجد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة لكن لا بد وأنه يحديد الثدارة للحق ونهانةها فعند قولنا بأن الله في, في بيئة الساعة الميهاية هنا مصنع وزيئ إذا كان بقوله أبناء ساعة كان يعتبرنا الساعة الثانية ورده الساعة الثانية وثنة الساعة الثانية ونصر فإذا قال له الساعة وميثي عنه إلا من الساعة الثانية ونصر نحن من العبد الشيئين الساعة والنصر ولو قام بالتاخير ب20 يستهان بالنص فانه يعتبر كأن الحق ينتفي ان دقائق والعقد الصحيح هو الاشاره ايجار اليومي ايجار اليوم 10 ايجار 30 الايام ياتي ليكتب ويلتزم لوما يمتلك وعند الاناله الصحيح بان يمشي ما تريد لثلاث ايام الشخص ان أن يشرح سيدة أرضاهية هذا التحديد إذا حدث اليوم وقلت أستألت هذا الوصف أو أنت في هذا الصندوق تراجد حماية فتحديد من يوم الزهد للأحفل والإذن فتحديد الجلال وتحديد النهائة لأنه إذا أقل الأقل فإنه تحديد حسونة لأنه بعد العرض ملا شرفا أو مقرار إذا العزاء الكفائي ما في إجارة الزمان نحن تحديد قيمة المدة من الأذن في الساعة بعدها واليوم لمئة أو بخمسين فإذا حدد يحدد البداية لداية الإجارة ونهاية لكن جرت الآداء الزورة أن الفنادر هذا في إجارة اليوم عربنا من إجارة الساعة لكن إجارة التنازل في اليوم جرى الروح في التنازل أن اليوم ينتهي بساعة سانية ضغر ويقضوه إذا جاءت ساعة سانية ضغر فقط الإنتهاب أو إنتهاب للتجارة ومع عدد إذا جرى الروح في موكتان الغرب يغاضي هذا فهذا رفع, رفع, رفع محنبط وينضل يسنكيه النشيط قبل مجود إلى اليوم في الروح في التنازل ينعي إلى أنت في الزلح الزلح أما لو أضبط وقال استعردينه يوم كامل ولم ينبه ولم يكن نهام عرخ لأنه ينطلق إلى عرض المعيشين طيب عرضنا أنه اليوم لابس من تحديد جداية ونهام ما لم يكن هناك لتحديد النهاية لو أن العرخ أثرت نهاية اليوم لما أضح الجداية كيف؟ ذلك العالي أن النجاة تتاني ظهر يمزهي مرض الثالثين إذا يمتدد تبتد التجارة من اليوم الثالث يمكن تيدي تاني لكن ينظروا العظيم أن النجاة لو شبر تحت الجاة الآشر الصباحة أو بعد الثالث حط الهاب الثالثين أنه ليس كتالي ظهر وإن أنه يحصل من الثاني ظهر من يوم الثالثين فحينئذن سيكون يوم وزيادة فلنبشر أنت رواله لا مأتف وهو جائد إذا جر العوش والنمجين إذا حبق خضر شهر ثانية دنر من شاعدين أو ثلاث لعاب وإثنان حما ويهارف عن هذه شاهد وشاعدين أو جاء ذا ألقى أجر وجر العوش والنين إذا كان لعاب وإذا كان لعاب وإذا كان له لعاب وقال له أحكيبه بجي يوم وإثنان فمين ثانية دور ولكن صدور صلاة الحجر أحسنه المثلين قال قبول السابق إذن عرفنا أجرة الساعات وأجرة اليوم تبقى عندنا أجرة السنة الشهر وأجرة الآواق أما أجرة الشهور فهذه فقطت المظورة وفقطت الشقص في العمالة المثالية يقول له سائرين كان هذا لله شهر وليه. وهي إذا شديد الشهر وشديد البداية ومع ذلك لا اشتغل فيها لكن حاجة نفسين في المفاءة تعليق قد لديدار الشهور أولا فالمسألة الثانية إلى أخرطة الشهور في عظم الإنمين فإنها تنخرط إلى الشهور القنرية للشهور الشمسية وبناء على ذلك لجدار الشهر القنرية المسألة الثانية إذا كانت الإضرار الشهر صلى الله عليه فينبغي أن يغلب أنه لا حد شهرًا معينًا فإن الإجارة تتعرف حد ذلك الشهر ثانًا أمامًا قد يكون تتعة من عشرين منه ويكون ثلاثين منه أما على أن أم يكون تتعة من عشرين منه ويكون ثلاثين منه فإن الله تعالى في هذا الوقت ويكون هناك أحيثة ويكون هناك مراقب في قاتل الشهر فأيه المسلم أنا, أنا شهر المعلم في, في, في, في, في, في, في شهر الرجال مأمل فإننا نحذره بشوارة في عدود وحومه بجانب ونحذره بفضوله عند تنبوث العدود لتفع المشيئ أو عدع المشيئ لتنبوث لتفع المشيئ طيب من هو الدنيل الثالث والسنة على أن الشهر يخرج تفع المشيئ ويبدأ فيه من المنفذر وقوله عنه وراث والسلام وإحاميه إِنَّ أُمَّةِكُمْ تِيَا إِنَّا نَحْدِدُ وَلَا لَا لَا لَا الشهر هادا ذات وها تلا جاء رواية ثلاثة قال ثلاث. في آية 23 الشهر راسد وغير ورواية قال فيها الشهر هادا ذات وعد فيما قال وها تلا وعد تتعى المعشرين وحضب من مرض أولوه عليه الصلاة والسلام إن أولا في الثمين لا أكل ولا نحن لذلك عددنا لا إبطة التفكير إن من عبره يتقوم لنقل الشهر تقوضاً أكيداً فإلى من يدهد والقرم إنه ممكن أن يقوم فإنه على شنين طيب وقمنا اثنين احتصنا في شهر استعدر منه الثالث شهر رضيء في الأول ومثل في شهر وفجت بالرؤية أنه 29 نياما ورؤية الهلادي ربيحة فقال المستعدد المستعدد في شهر وقال المؤثر الشهر 29 فالتجم المستعدد أن يبقى روضي أن يبقى روضي يوم مكم بك الثلاثين وقال فارغة العلم نقول إن اليوم الثلاثين لا رمضي في الشهر وإذن لم لمجرد في فنوذي نقف الشهر الثالث لو أن الشهر لن يكفي النقص فقال ما أجل, أجل إنه ناضحا في حساس الثلاثين والأقليل أقول لهم الحظ حتى يدفت نقصه فردية جنابته وحين يدفوه ثلاثة يوم لأن النبي لو أعلم الأمنطار صوموا لو يديه وأبضوا لو يديه لحينهم معاليه فلما قال أخلي جزء للعلام الشعر لا بد من جناهه و جناهه في البلاجه إذا جلت هذه الجزء من جناه الإخوة إن تطرق عليها أن يكون في المجال في المؤاملات وفي المجال ومنذها النقص والجناه للشعر وفيها الزيمان من عدو ومثائف القلاقات وإلا الحجابات ومثائف الجدل والإحجاج على تنقص الشعر والجناه فالأصل الشعر في الجناه هو أختلف ان تقدمت الشركه ان الشرائح اطلعنا الشهر الماضي على انها بدات بشكل كامل والان فانه لازم الان ان نبدا بتمام الشركه الجديده لاننا في هذا الوقت قررنا ان سنقوم بالاعتبار من هذه الخطه فاكمل الى الان ان شاء الله في خلال ثلاثه حذرنا عند ذكر اننا ننجز الشهر وإليك أن يفديد الضرطان أن يدار على شهر المسلم فأن يقول التأجير من هذه إمارة شهر رمضان فإذا قالنا تأجير من هذه إمارة شهر رمضان فإننا أن يدار في الشهر في كمان هو كمان على خصوص من المسلم لكن القالة أجدني هذه إمارة شهر للغذية والغذية على الشهر فهل يجب ثلاثين لنا ان انه يوجب التقييد الجواب حيث ان لسبتنا لان امر ان شاء الله له ثلاث نطق هذا الشرط ليس يشمل ذلك الصحيح الشرط في, حتار في, في التراوي اذا اذا هذا يتحرك مسائل من المسائل صارت اختصار القصد اذا صام خليل كتاب فان اذا اذا نغطي وربيعاً والذي يجب أن ينقذ الشهران في العام سنواتين لكن قالوا لا يجب أن يكون في العام الشغيرة المتعافة بالنسبة في الشهرات ما جاءت الناصر الثانيين بمعنى ذلك نواري 28 و 68 و 68 لكن لأنه من خلعاً إلى أن في الشهرين من التجهة من عشر في الشهر الثانيين وينجعين لثلاثمين وثين عامين بمعنى إذاً يفوت نصف هذا أنه إذا فرناه في الأيام كالبار شهر وشهر وشهر وكان ذلك بعد جهود الشهر يوم المتقطب في عجب الزرير الأعين فإننا في الشهر المزل في 200 أشهر وثلاثين يوم الشهر ونجاة الحزار هذا كله في عالتها إذا استأذر الزار المزل إذا استأذر الزار أو المسلمة أو الغرفة أو المزل أو الحديث في ذلك المدد فإننا نقول الجوارب والجوارب كانت المدد في الساعة أو في الأيام أو في المشارك أو كانت في الشهر لكن في نسبة التجارة نستنوان في السرعة في نفس التشريف الذي ذكرناه من إلى طلب المساعدة الأنوار في ترده قامت ندى إلى فقال الله من هذه المدد انا الان 420 في ايدي 7000 دولار طبعا هنا عندي 2000 من المصنفات هذه رجاله في الضوا على الشركه ما المهم اما اذا قابلنا في واحده كانت هادي كانت موجهه في مايو شامله بحث هذا ان شاء هي أن يفتح جرمون الزارة عشيها سنة أو يظهر محافظة على أرض أن يأخذها الوزران ثلاثة سنة أو مع ذلك من المدد القويل فمسألة في دارة الأرابي والدور والأشحاش مدداً قويلاً فيها خلاف سيناه مئنها وهو نحيط الأصل جمالير الثلمات أنا جلال للإدارة مدة طويلة لكن شخص أن يظلق على أفضل ضقاء العلم المعجد وإن كان من بسائتها وبالشرف أن لا يكون هناك ضرور في اتباع الأسواق وغفاظها على شخص مؤدد على مدينة المعجد إذن هل نفسك شخص للإدارة والمدين الزمانية من السنة والهدى العلمية يمتلك الزرافة والحربة والمثالية مجدد أولينا إلى 20 سنة وإلى 30 سنة لا يمتلك الشرطين تقديد إلى الهدى أوله هو أن يظهر على الضرم الضراع العلم وإن كان المتفاق جدا جدًا الشرط الثاني أن يؤمن الغرض للغرض أن يوجد الزرافة بعد أن تلنا أنه العبرة الشرطة الأول والثانية وفي الحقيقة قوّم العبرة الشرطة الأول دون الثاني لأن الظنة بالغوط هو عد شريعة لكن الشرطة الأول أهم من الشرطة لأن المقصود لعمل التجارة هو ضغاء العمي ومشوص من جدائها من أنه يجب الهدر والجدر والجدر ومعنج الهدر في عدد التجارة حين طلبها بضغاء كما تنبع عليه كما ترطون هذا الشيء من الجواب هذا إذا كنا قد حققنا من هذا الشيء لا، لو كانت الدار متهتم أو كانت الدار بعيدة الدناس أو كانت الأرض لحالة من مدة تتفق عليها لأنه يكاد يكون في الإجناء على أنه لا يتحق التعاقب على هذا الشيء وإذا كنت أحيبا لذلك كنا الأطل يقتضي عجل دواس الأرض وإذا جرى مزار قديمة يجب على الظن السخوطة ويجنها قد تأم المتع مكتب عليها من المراضين فقد غشّوا وغطّغوا جسّوا واثّروا ملايين وإذن مدية مباعشة إنها أنواة وكناسة اختلف نحن نحيها القصر أنه إذا كانت المتع قديمة في مجارة الأراضي وحفر الشخص من ضد الزن السلاسة وفقائنا وغلب الثلان أيضا الثلان من حصول الضغط على اقتتاع العالم لأنه يكون اشتراف هذا الشرط يبقى السؤال هل هذه النفلة فيها ثلاثة أو جبنائية؟ قلنا اختلف الثلانات هي الثلانات تقول يجوز إدارة خلال الثلاثة والمساكية نفلة قطور بشرط غلب المنزل كما بقالها وقال بعد الثلان أنه هو من الثلانات الإيمان لا يجوز في دارة الضوء والمساكل مجدى قويلة منهم من أسرة ومنهم من خيط فعند الشاشية هولا قيسنا مداشرة مطلقة أن من أكثر منها فعندنا يساعدون أن يجرعوا في لا يجب أن يجب وفي دارة الأشراع الملاهرة وفي يجوز بشرط أن تكون هناك مدة ضحية كثلاث سنة فإذا جاوزها لا كان أقل منها يجوز فأصح فيها أرحاها أو أولا أول شعر من العمل هو المفروض يجوز لا يجوز أن تُعذّر الطاقة من سنة ومن المنطقة الحديث في ثلاثة سنة لأن ذلك المنوغة من يما قرموها تريعي الذين أسنعهم من أشعاب الكوليسان وقفهم الذين ذكرناهم شكتهم أن الدارة سبحثلة وأن الأشعار تحكرهم الذات وان الذات قد تغير والمدار قد خطر للصول التطور الطبيعي الذي وهذا ممكن لك حكاية النبي إسرائي إن يريد أن يكون أشكى النبي لأسهم هيا مطلوبة وإن سنة الحكومة طارت أسنة الإجارة والإجارة أكثر منها مع أن سنة الحكومة قدر فيها سنة الحكومة قدر ومع ذاتها من هذا الشرط من قدر الشرط كان ذلك هذا المبدأ في من الحيد والتدريب قال انكم تلقوا قرض ائتماني الذي يكتب على جواز السفر والمفطر العام يتم رفضه بشكل تلقائي فكل طلب هذا المبدأ قلنا كما قران ان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 مبتاً ولا قريب ولو إشارة إلا حسابه يعني من عزار الآلاق ولو مبتاً ولو مبتاً مبتاً ولا قريب إذا معنا في مستوى الآلاق صدقاً تطلقاً بهذه المهان ليش أبنى قوي لا شخص يغلط على أطلق بقاة يغلط على أطلق لأن المسهل الضار وغالق الضم هو تردش الاحثمان تردش الاحثمان في غالبه فالاحثمان الضم وغالبه بغالبه بصورة ظنناق طوارس مكتوف وظامة بغالبه بصوريين وغالبه بغالبه الشريمة الإسلامية تدري أحكام على غالبه وهنا سبحان فيه وكلام فيه في الإيمان الشاطئ والمؤفرات وكذلك الإيمان العزي على فوائد الحيام الحمام. الهيطان حرمان أقرى رسول مباشرة السلام من الشريعة تجمي الأحكام على ذلك المهد وأن لا ترطي الأحكام على رموك المفتوش وأن رابط الضم عدد الأخوة في أعضب الأشخاص ينتقل مخطي كفار مخطي ولدد ويحفظ الحكام الشرية لحال وهذا يدفع لأنه غاوة النص لأول إيجاد غاوة ويحف ويبقوا المدين وذلك قال الله سهل يجهد الحاشم فأصلا وقال سهل ويوسف جارعي الحالي مع الأرض وعلى هذا أقول يظل على الحالي فقال من هذا الأمر فيها سورة أولى أن يثيث في الوقاء المنسي السورة الثانية أن يظل على البن فقال المنسي السورة الثالية هذا الثاني السورة الثالية أن يظهر على, على المنزل هذا من تلح الشورة السلام فأي شديد من الله ولا بأي شديد الشورة تقول للمنزل من دقاءة المنزل ليزل في ذاته أو يظهر على المنزل من الله مرسل وليزل في ذاته فجد الشورة تقول للمنزل تقول للمنزل لأن أشجار ثلاثة ثانية. ما كان من يمجح المزيد والمزيد يأخذ المزيد وقدر الحمال بقاء المزيد فإذا كان من يمجح هذا أمر حقوقها فإذا نزل إنها باستيقى وذلك فرمدأ الشيء. أن عدد لو ظلط على فرق السياسة لهذا المزيد فإنه ذا يجيب وجه ما يمجح إذا كيسر أو ظلط على فرق المزيد من المزيد تتجد. أحساء سؤال إليه يبقى السؤال إذا اشتهده دار متهدي مرحبا احكمه وإحكمه أشياء أشياء أشياء وإحكمه أنك لا لا يقوم ألقا فإما ملاحظ يحكم أن يشهده لماذا لدينا أشياء الأشياء نشاهده المسوحي وعزبه نشاهده المسوحي قال أشياء يقوم بالطريق يقوم بالطريق يقوم فهذا يعني كالخير الذي سنجره الشرقا مدهد منه أنه يغلق يغلق على البطاعة ومدهد طيب ايه تجدنا خمس ورد كلاف الشرق؟ فينا من لا، يغلق على البطاعة وهذا يغلق لأينا البناء العظيم للطاعة والبطاعة ثاني المسيطة تجد الخمس ورد يكونوا حين يغلق على البطاعة التقاء العصر والظهر التقاء التقاء العصر والظهر ليخفف ذلك لكن رغم ذلك ليست هي بنفس التقاء الظهرا فهي اكثر خف فوهو لما تصادف هذا التقدم للظهر حسب الله اذا كان الله يا اقرص بالدنيا انا بقدر اجي مرتقاء معك لا يوجد سرعه اذا كنت تظن انه انه طلب هذا من فاعله يذكر ذلك طيب اذا فكرت بالخطا فتردد عليه نار البقاء الساعه في قال <سؤال> يقول لك قال <سؤال> ضربه اول حاره الناس وركز الاهتمام خلي خمس طلبات يقولك وهذا يعني يا اما تضغط على راس الميم سهل جدا دمك الشيء اتفكر ان هو بس قال قال ولا ترى ما على انهم هذا من الكتب القديمه الاكثر قدما يقول هذا المصنف انه فكر انا قال <سؤال> هذا المصنف عقله في الخط هو في فتره ما انا اكثر من السبع الالم المؤلم الشديد وضعك ترى ان اي من الانواع العلاجيه التي تقدمون جديد هل نور ولا يمكن ان نناقش او نطور في خطه العلاج او نرى هل هذا سيجدرها فزاد من موضوعه الى ما او ربما في او ما ونعرف المدارة ونفظه لما لا حد لك قد رحمه الله فإن نأذرها لحده فدافة الوصول إلى مهد وعنه ويستأذر داعي لآمن مدارة الوصول إلى مهد وعنه الآن أرى ما إجارة الوصول أنه ينظر إلى المشكلة والمهد في نسبة الإجارة وإكارة التراس ونحن هاته ينبذي أن يحذر العمل الذي يتوقع على عصر إكارة العمل فمثل المدخمة هي أشرح للقواعد الذين أو يتحقون بهذه اللي مصمم فلما الناس يتاكد أن يتاكد الآلة لعلم وكان الإسلاحين أي من يمسلين عمل ما انتم استنارا ان انتم قد جئتم قبل الزواج وما ينفعكم الخير في الدنيا وفي الاخره واما لابنهن فتجبروا بذلك على استئذان الولي بالاقدام او يكتب على ذات حين الى الزي ويستأذره بنذكي حقاً ويقوله أنا أريد بلسنطب من طرف النهوة في هذا نحن للذات ويستأذره بنذكال فيقول أن أخذ هذه الإنفضارة يجب بها إذا وكيف يجب أن يكون لذاته فأطفح أرسطور في إجارة أرسال إنا لأخذ وإنا لأخذ المكان وإنا لأخذ من مع لكن الحقيقة كان يتبه في هذا الجرس لا يدع أن يلمان حمثمات وواضح يستطيع لها حق المستهدر عند المسجد لا يدعون أن يجب أن يؤذل فتستخدم المشارة أن يحدث الحمد أو مثلا إذا قالنا لأني أريد أن تصلني إلى جيب أو إلى مكتب الحمل المفروف المسجد على ذلك يعني يمسكي فيه خرص يقولوني خرص في حاجة ما ما يشتعوني على هذه الجنائية ظلنا أننا قابلتنا محكة أنه الزراع من هذا الشباب الذي ستفق للهجمال أو فإذا تأذرها حقوقه قلنا لابد روح لكم جداية حقوق مجموعة لأننا لقنا شيئا من نبينا إلى مجموعة لأجل ذلك أنا لنا مجموعة إمام هذا يمكننا أن تقول لكم جدا أما الثالث والمجمين الآن هو مجموعة جبعا وصورا برد نعم مجموعة هنا يوردهم ثلاثة أشخاص لكن لو قالت الله هذا أريد أن تنقلني لما تنقلني أو قال لما لا أقول إلى نتفاع الجنس في ألف أشخاص لأن مواطنة في المعلمين آمدنا في إلا إذا هو لدينا نقلق أحسنة هذا هو مجرد الضغط النقل الثاني أن نحدي والمتحرك والمتحرك. يقول تني entscheiden أن تقول تأشد المتائز و هذا ٣ إن كان الطعام نائد المطعام و نوع الطعام مثل كان جئetاء والves هناك مثلا عندنا منعش احد ايشته ألا لديك أيضا لطبيعة أو السرطاء في ذاهض أن نشهرlength قد رف entsprechم هذلك ي thawarin وتكون الضغطة من الحديث حمّل الحديث ليس فالإنه لأن الإنهار أخص في العدع على الحديث والعلى الآن لم يكن الحديث سنبقى إلغة المحديث فإذا نحن نحن نحن نحن ربما رمّا صاحب الشيّة والصاحب البيض أبدأ لأنه حمول خطيث وجبين عنه حمول خطيث حمول الخطيث الموجرة كتب لهذا المسجدين وإنكي فإذا لا يجب أن يحدد المجال وأن يحدد أن تعلمون الشرق الذي يأريه أو مجال أو هنا مات فإذا إذا لا توجد الذي يظهر على الشيء هذا هو فريق للجزة عني أتنابط إذا أردت مستعد وأردت إتجارة وإنكيار وقدرت بشيء لي فنأشكت وكل أولي او مدنى الراسل آخر الراسل آخر المقام من السبحة إلا إلى الأنمكان المقام والإحتلال تجيب إحتلال الجنس بطورة وممدة ويكون الحادة الإحتلال والإحتلال الثينة ونجد إلى المعنى الشفر ويكون الأحذر تطريق نفسه وهذا المريك يشفر على أفضل ومعنى كما تعفل هذه التنويضة وما أحضر تطريق الناس رجل الغرف وفريش الشخص لصول الله وكل هذه الشروطة لكراحة لنا وأننا نعلم بذلك لنا أن نأهد عليها الغرف المعجل ثم تقال الله عنها وإن تأذرها من أهل كذاباً لرقوب إلى موضوع الأمين أو ضحار او يطالب به امام او يستاجر النكره حق ثقتي الى ان يثبت النكره ووضع هذا الوقت نعم انا بكتب موضوع عن شكل العدد الجديد كان الامر الطريقه التي هذه التي هاي من الشكل في درجه الثانيه في درجه الثانيه ادخل في كل هذا الموضوعات هنا يعني او بناء على ذلك ضروري حق حقوقه حق حقوقه تضمن ان هو ياتي باليسر حق انه مشروع الادعاء اذا الشخص ياخذ الشخص تحديد العمل في في الامر أو من نفس في الإنسان لهذا اللعنة والإنجارة أولاً يردوك أمو على الله لو كانوا خارفة آمن يقوم بإنسان في تغسية ينبغي تحديد العمل وذعب الحمام تحديد في الزائر وذعب الحمام تحديد في النيان ويقوم بإنسان في في تغسية هذه الحديثة اليوم هنا جديد فإذا حدد أمودها سفى لحشة بإذن ترخذها لأنها مستفى تشعر كانت أمام درجة تشعر درجة من درجة تشعر درجة أو يقول طبيعة معجلة تشعر درجة أنه تشعر أمام درجة دين على إلحاء الخط ينبغي أن تشعر أمام حلال الأبعين ورسولين ورسولين ورسولين ان إذا فيه فيه. ان إذا صارت في الشيءين وكاوتيه ومنذ خروج في الشيءين فدا يتطلب الطرفين يدي من عقد الحب واذا الى الى هذا الامر ان هذا وهذا له المنهج الشريعه فقط تنفي ذلك اننا نحرج على وصول الاثاث حتى العارض والرياضه على هذه المنهاج هذه هو انا ضد فقد عرف الحد والحد والحد الذي تصدره له فاذا في لا يذكر لا تكون الخطه منصوبه الخط يعني الضبط ايه لا يكون هذا يكون طبعا فإذا تفضل طرسان يتطع شديد من يسور عسوة وطرسان أو على أولي أو من يدونه على أولي يستعجع شخصاً في يدونه على أولي وهذا في القبيل الثاني من الثاني إستجعنا بيعدده على أولي مسمى لحديد ويسمى للدنيل وهذا الشخص في يدونه على قبيلاته أولاً في المشاعر ما يعرف الشخص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 المنسل والاستحترام والدنسل استجرى عشان الله تعالى أنه يطفح وفنة للجنة لنهاية وفقية ووعدة العالمين اللي راح يلعيشنا ووعدة عطاره وبعد الثلاثة الياسة فهذا المنسل اللي تجرى للعجل والدنسل وتقول الشرش فيه الضربة المنسل أولين من الجنة المنسل ولين المنسل الثلاثة من الجنة المنسل للمنسل وطربة انا عارف ان انت عاوز حاجه انا عاوزك عقد بذاكر اذا قال استدعى نتكلم له لمنظمة الهدية بإطلاق مرمش والإطلاق مرمش والإطلاق مجرد فنفضل نصنحاً في المقضاء ونفضل جالساً الزق في الحق المشكلة مشتوريك ومعرفة الهدارة مشتوريك ومعرفة الهدارة جاء على عدة مرورة الشرق المرورة ليس بانها تكذل الآن على هذه الأحكاق التي تكون لها المشكلة فمن الأشهر نعيد جنابها الإجارة للعمل الوصول فطبيل العلاجة فالطبيل تعالى الآن يجعله أن العديد وعراد المريض أن يتعاقد معه فإنه ينمر بالمشكلة أن هذا كإثارا لفحلي يطول له الحصف وآهودي وإذا قدر الحصف وآهودي أحدد فيه هل هو بحصول معين؟ أو هو سبحان شخص مرمون معين؟ أو هو بحصول بحصول خاطئة للشبك؟ هل ألم ولا يوجد أحد أخص كي يشبه؟ لأن الفحر الله هو يصنف لفحلي كجائي ونحن ذاك الأمور وشي هناك كففة متئة وهناك كففة هناك الإحالية تسيط الأشياء المناظر الأحياء فلو قالوا أبقى تسيطوا مظلنا ضعيفة يتحصل ضعفاً كاملًا كاملًا سيبقى الضعاء وقدروا من الله الله أنتبسطوا كففة المسيء الضعف المنزل ليس كبير من الله لأنه يترسل الضعف العمير ولأنه يترسل حكيم اشتركوا الضعفة المشكلة منهم وأيضا إذا كان الله تكثر من, من النسيح لو كان معذر فالفحش تجد للراء ويحذر وإذا كان فحش من حجم ذلك مرة هو موجود أو ذلك موجود فحين يجد الحجد المسائل مثلا لو أنهم خسروا فيه ظلق على الوضي يعني شك الشيء النصير هو غيره فقال ظلق هذا لبدا تحديده فقال ما تفصى هذه الأولى؟ يمرضنا أعبائي بحقات كثيرة وعلى ليك أن يتبعه المجيب الكثير وعلى هذا المرحب الحديد الزفير إذا كان مات أشياء للأشياء والأشياء في المناظر للشهر الصحيح لابدى الحديد أن يتبعون الأشياء ونفتوه في المناظر ثم إذا كان مهلاً قرارها أنه يجب أن يجربوا هذه التحصة ومستعدنا على الأسفار ومصدر الله موجود الآن الشيار والشيار الموجودة خصوة هنا يحددوها الأمام يجب كل عدم جراء أمامه البجأة ومصير الأشياء التي لا يهم الكثير لها هذه الأشياء الحقيقة بزيورة جيدة وهي الحق المخصوص شغر من دائرة المستئلة لحقه ويضمتها الحقه المستئلة بناء على الآخر يحددها لشيارات مستئلة والإجراء من أجل العلم الطاقة وإلى إيقظة الجن المطبية في حضرة جهاز يكون هذا الشديد عنه يجب في غرض يتعبر أنه تصير الشعاعات عندما تصير وهذا كانت تقرير والصوحة نفسه كانت تقرير الصوحة إلى الغرض أنه سابعا تصير الإيمان إذا تآخر مرحباً يجهدنا علينا ووجد على الذين أن تكون خديعه الشحات يقول التقرير ان طبيب البوليتار ثم هذا إليه جو acquaintها They walk with him and he was not ناكل ف plotted entonces يعني rating من علارة البعي لما تتقليل على هاتف أنهم تشكل من المؤمن ONLAD لذلك تستطيع الشيارة القديمة في السلسل أنهم الذين يقومون وإذا كنت أعطى على الوريس الثلاثة ليس لكي يقومون بها وهذه الموضوع ترى أنه يقومون بها وفي الشريفة الثلاثة يقومون بها أنت أنت تستخدم خانة خانة وكل الآخر هذا لأنه يقومون بها وعنشان أنه ش limiterهم يُأخذ صbs لأنني هدفاء الطبيل والادي نفضل من الذين Ancient Galatine سكّ الطبيل يَحضب ل ůilibur الكالشعير ويُك земل Tuz هذا allons vi سبحان certification يگه يطفي لع nghi وهذا عدد فنعي Gerade يكون بالقلقة والشآت التي يكون بالقلقة لهذا الشيء كان أكثر استردادها كل شيء يأخذ كله يعني ببداً لماذا؟ من هو الضوار والشآت من يبارك يكون الضوار من يبارك لأن أقول الله كان المرأة لا يفتح وقتلنا انه قبل هو شهاد أخوة العامة لذلك الحديث لله نزل هذا ونريد الأمر في سبيل المسلمين حتى فإنها مليئة في سبيل المناطق وقاما ونرغوا من العالم فضبوا الارض وضبطواه من علاء السليم وضبط الأمر فتانا وخير إذا كان حالا ستردنا في مطمئنا بالعالم بشيث أنه ينظر يتصد في شغرة أن المنشى يشوره على المستقبل ومعنى المستقبل ولا تخذ على أمني احبط أن يكون فائد من ألم قريبا هذا يحبط هذا من في خطأ يخطف أن يكون من أهل القربة يتشعر ولا تخذ على أمني هذا بسم الله للشيخ ورزاقه السورة خضيلة الشيخ والسائل هل يجوز من مؤجر المدأجر في العالم حلت ربا قبل إسرع في السجارة المرحل للترع هل يجوز من مؤجر من مدأجر في العالم حلت ربا قبل تسجل في العالم حلت ربا شبنا الحديث لله على مدركم لله وعلى آله ان ما تعلم ابي سافر حقيقه مفرحا انا لا اترك قلبي انت ان اجري مصلحه يا لا تدعنا ننتظر ان قد النبل ان يجوز من ساجل العاده وبينما عم اتفق في ان الله هو من يبلغ مقام الشيخ ان يخبر يؤدي نفسه في عجاله لا اعلم الاحال الـ الذين قادواрод بجوان وهمتذكر من وهمتعبوا وهمتعبوا وهمتعبوا وهمتعبوا حيادة الممسعة قادوا لله بالعاقة مناخ المجاها بلآقة مناخ المجاها لآقة مناخ في بنكتنين. بنكتنين. الحقيقة هذه المست定ة منذ أن 게임 قبل ان على ما بشراح في التجكل من شخص سأسرى ودفني قولتني الضت الخرافي وعندنا قوة الأسفل مطلوب بثكات السنة فالمنفع الذي يستخل السنة يقابلها على فرق إرافيا إذا قلنا إن المنفع ينزح المزرد العقل بثك المزيئة يجب أن يؤثرها على الحسن آخر هذا ضيور للجنة وإمانا هذا الورد أفضل هدفه الأرض وهو أنّ النارح يكون النارح نحج له لإيجاد الدكار إذًا لوك تركضه من اللهم وأخلصه ما إتفنى للأسفل لأنه ما لدخل على أنه هو الذي سنع على فأخير مكان هذه المساعدة للأسفل الذي بخمالناه في من الأسفل مستأجره وتطلّر أشاره من أسفلنا أن المنازل الذي كانت معينة للأسفل الأسفل لأسفلناه أسابت المبضلة والشيلي لساهم يكون مفتد المجارب الأساس أساس الإجارة في فيه تشريف يأتي تبطل تغييرها المجارب وهي مثلنا لأن أساسنا مرض أمام أمام أمامه لحسب اختلاف من الجدار والأساس ومناها أساس شرعية وأساس شرعية فقرساً تفتق بسجد الشرعي ثم جاءت ايضا شرايين يمنع الانتفاخ تعطل في الطريق الذي اتخذته يمكن ايقاف الضغط الشيء نفسه قال وان الى في القاهره قبل ضربه فيها المزداد الالم كالشخص قد البحث عن وجود الالم قرر ان على عمله ولا يوجد وقد يكون السبب آبياً مثل الله سأجر داراً بالسفنان معينة سأجرها الثلاثة بالسفنان فالهدف الزار فقط في الدار فحين إذن سنفلسه بزاراً لأنه مجبداً شاسي آمين لإستثال أن المنفع منك عزيلاً شاء الله تبعي هذه الزلاثة لبناء الله أصلاة الله خضيرة الشيح هل يبنى سبيل سبيل يبنى سبيل الله يبنى سبيل الله هذه المنزلة لأخلاف الدنيا وان الذين امنوا اذ ذكرناهم من الذين هم وجوده تقدير من جديد بالليل والنهار فما قبل ايها القراء والسلام المسير الصحيح من لم يذكري النيه في وهذا يدل على اني يوجب المسيره الصوم في ليله التي حسبها القراء أسابه سم الله صديقي في الشيخ امرأة ضغط حيثاً لجانسيني بعد الثلاثة المبركة فلن يعلم أنه لا يستخدم الغروب لأساعداتها لتمنى الشطمه في حدث القناة والرميان الآخرونها وغلب على رسمه أنه ثابت الغروب إلى الشام ومن ثم ذلك يوم لابد ويذبها قضاء وأما إذا كانت قد على ظهر أن الدمى طريقه وانه حالب بعد المغرب فذلك قال في الكتابه ان اذا تحقق منها ولمن صلاه المغرب اذا ظهرت اتجاه تيها او استوى واما اذا ارتفعت فكانت الله اذا بنها لا فالأرض اضحف في السيئة التي تجيب على علم المحاكة والأرض حال الله عزمان الحيوم الكامل ومن أجلها بريئة حيثنا نحقق بموجود هذه المؤدة فحين يريدكم بحاجة صومها وإما وإما جم لا يؤثر إدارة الشروم وفتر منزلة حقيقة عندي تقول تحت صومها ونجمها قضاء ونقول لا يتحت صومها لنجمها قضاء نحوظ نهاية منها هذه أو هذه سلينة لسي مصحوم قضاء ونضرب على القوم يعني ما لقول الوقت ليس الشر وشير ما يجب أن يكون حائد ولا يكون مستدعا في الضهاء والحماسية وضعب أسفاء المنمى الأخذ وآخر دقياما